لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليب للذين يؤلون من نسائهم تربط أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم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 نذ بالله واليوم الاخر وبعلن لا تظن احتق برد في ذلك ان اراد اصلاح وله مثل الذي عليهن 119. وللرجال عليهم درجة 110. والله عزيز حكيم 111. الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريحوا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 طَلَقَ ظَافِلًا جَنَاحًا عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَا جَاءَنَ ظَنَنَا أَن يُقِيمَا حُدُودَ الله وَإِنْ كُنْ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُ ظَالِقًا